والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شب في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة صادق ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد جاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدر القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه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 قره ووضعته القره وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ الأربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى واردي وأن أعمل صالحا ترضاه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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ولك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت, في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يغلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون, تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعدلتم به ريحاً فيها عذاب أليم تدمر كل شرء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم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 وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الآله بل ضلوا عنهم وذلك إفكرهم وما كانوا يفترون فَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ لَفَرَّ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ أَلَمَّ أَحْضَرُوا مُقَالُ أَنْصِتُوا أَلَمَّ أَقُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ نَאَ أَسْمَعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في, في الأرض. وليس له من دونه أولياء. أولياء ان الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على الناس النار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بَلَى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أصبر كما صبغ أولو العزم من الرسل ولا تستعزل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون